فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تفسير سورة الطارق فن الطارق النافع آه آه الحمد لله ونبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في تفسير سورة الاعلى وسورة الاعلى تسمى ايضا بسورة سبح وهي سورة مكية عند جمهور العلماء ومنهم من خالف وقال أنها مدنية ولكن الرأي الراجح وما عليه الجمهور أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيتها تسع عشرة آية نزلت بعد التكوير ولها مناسبة بما قبلها يا سورة الطارق لها مناسبة بسورة الطارق هذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا خلق الإنسان فلينظر الإنسان وإيه مما خلق وفصل القول في هذه الخضية ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لنا خلق النبات في قوله والأرض ذات الصدر ثم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة الأعلى في بسط هذه القضية وشرحها وتفصيلها وابتدأها الله عز وجل بقوله سبح اسم ربك الأعلى وهي تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الصفات لأن التنزيه سبحان أو سبح تنزيه وتعظيم لله سبحانه وتعالى عن كل شيء لا يليق بذاته العليا والأعلى صفة لله سبحانه وتعالى أريد بها العلو في القهر والقدرة لا في المكان فقط إذن المراد بالعلو هنا القدرة وليه والقهر فالله سبحانه وتعالى بسط سلطانه على جميع مخلوقاته بقدرته وعلمه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى الأعلى صفة لله وبرضو اسم الأسماء الله الحسنى، ولكن أيضا هي من صفات الله لأنها صفة علو والمقصود بها ليس العلو في المكان ولكن العلو في القدرة والقهر والاقتدامة لأن لو العلو في المكان وفقط لقلنا أنه يستوي على العرش ويحيطه مكان ونتقل في قضية أخرى <تصفيق> الذي خلق فسوى خلق هذه المخلوقات فسواها الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته فهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في صورة طيبة في صورة كريمة كيف ركب هذا الانسان من اعضاء متعددة ولكنها متناسقة وكذلك بقية المخلوقات فكما قيل كل ميسر لما خلق له وكل يعرف وجه الانتفاع الذي من اجله خلقه الله عز وجل وهذا من كمال قدرة المولى سبحانه وتعالى في مخلوقاته الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هدى هذه المخلوقات الى المنفعة التي من اجلها خلقها الله سبحانه وتعالى او هدى الانسان الى قبول الحق والى قبول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدر الله عز وجل له ذلك حتى أنه حكي في بعض التفاسير أن الأفعى إذا عاشت مئة سنة كف بصرها عميت فإذا وضعت أو حكت بصرها أو عينها بورق معين من, نوع من شجر معين فإنها تبصر مرة ثانية بإذن الله فإذا ما وصلت إلى هذا الحد وكف بصرها سلكت طريقها حتى تصل إلى هذا الشجر مهما بعد مكانه دون أنه أن تحيد عنه فمن الذي هداها إلى هذا هو الله سبحانه وتعالى ومن الذي هدى الأسماك لأن تعيش في البحار ومن الذي هدى النحل لأن تأخذ رحيقها من على الأشجار والله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فكلها أمور ساقها الله عز وجل ليبين لنا نعمه الكثيرة على خلقه ثم دلائل على قدرة الله عز وجل في هذا الكون الفسيح والذي اخرج المرعى المرعى هو النبات الرطب او الاخضر الذي ترعاه الماشية فجعله غفاء احوى فبعدما كان اخضر اصبح يابسا اسود بعد ذلك والغفاء الاحوى والذي الذي ينبت على جانبي الوادي ثم يصير يابسا بعدما كان اخضر يعني تعرفين الماء وتجتمع في مكان او بتنزل من مكان منحدر فعلى جانبي هذا الماء ينبت الزرع الاخضر وبعدها بفترة ييبس هذا الزرع بعد خضاره يصير يابسنيه أسود فالمقصود بالغتاء الأحوى هو هذا الأمر هو الزرع الذي يتحول من بعد خضاره إلى يابسنيه أسود وقيل أن الزرع الأخضر شديد الخضرة يصل بشدة خضرته إلى السواد تمام فربما يقع عندما يقع بصر الإنسان على الشيء شديد الخضرة في أول وهلة يعتقد أو يظن أنه, إيه؟ أنه أسود بسبب, إيه؟ بسبب شدة الخضرة التي اجتمل عليها هذا النبات فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى وهذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سورة الأعلى دي، ليه؟ بسبب ما اجتملت عليه من بشارات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه البشارات قوله تعالى سنكرئك فلا تنسى فكلنا يعلم مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظه للقرآن الكريم وكما حكى القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد نزول الوحي عليه عن طريق من الوحي جبريل عليه السلام كان يأخذ في تردده مع نفسه خشية النسيان ولذلك قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا ميانه فهنا يبشر الله عز وجل ويطمئن قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له سنقرئك فلا تنسى واذا وعد الله عز وجل فهو منفذ لايه لوعده فهو الكريم سبحانه وتعالى وهذا امر اسلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله وهذا استثناء لإيه؟ لبعض الآيات التي قدر الله سبحانه وتعالى نسخها ما ننسخ من آيات أو, إيه؟ أو ننسها نأتي بخير منها أو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فالآية التي نسخ حكمها وتلاوتها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها بأمر وبقدرة وبإرادة من الله سبحانه وتعالى إبا كل الوحي الذي نزل على رسول الله سبته الله في قلب رسوله إلا ما شاء الله أن ينسخه فينسيه لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفر إنه الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى الجهر هنا اما ان يكون المقصود به تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن خلف سيدنا جبريل عليه السلام بصوت مرتفع وما كان يسر به النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويحرك به لسانه ده معنى مراد او يكون المقصود بالجهر ما يتلفظ به الانسان مع غيره اسمع الى قول الله عز وجل في سورة المجادلة او المجادلة قد سمع الله قول التي يجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما نزل نزلت الاية او السورة الكريمة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه لإِ الأصوات، فقد كانت المرأة تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب من البيت ما سمعت، فسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. الحمد لله الذي وسع سمعه للأصوات. فالله عز وجل يعلم ما يتلفظ به الإنسان بل حديث نفسك مع نفسك ما يدور في خاطرك فالله سبحانه وتعالى إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ونيسرك لليسرى وهذه بشارة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما المقصود بالتيسير هنا تيسير حظ القرآن لرسول الله أو يكون المقصود باليسر في الشريعة السمحة والأحكام التي اشتملت عليها شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون في الأمم السابقة أنه إذا أصاب ثوب الإنسان بنجاسة ماذا كان يفعلها ما يفعل بها كان يقطعها اما في شريعة الاسلام فانه يطهرها بإيه؟ بخليل من الماء فهذا من باب اليسر والرحمة وايضا اذا اراد ان يصلي الانسان او يتقرب الى الله فلا بد في المكان المعد اما في الاسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فهذا دليل على يسر هذا الدين وعلى سماحة الاسلام وَمَمْتَنَّ اللَّهُ سبحانه وَتَعَالَى بِهِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنُيَسِرُكَ لِلِيهِ يُسْرَ في كل أمرٍ أو في كل منحى من, حياة من مناع الشريعة الإسلامي إن هذا الدين يسر ولم دين الدين أحداً إلا, إيه؟ إلا غلب فهذه السمة الغالبة في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية اليسر والإيه والسماح وكذلك جعلناكم أمة وسط لا إفراط ولا تفريط فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر الخطاب هنا لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن يسلك هذا الطريق وهو الدعوة إلى الله عز وجل حتى حديث سيدنا رسول الله من رأى منكم منكرا فليغير فليس الدعوة إلى الله قاصرة على إنسان بعينه ولكن وإن كان الخطاب هنا, هنا لرسول الله ولكن أيضا ممتد إلى كل من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هنا إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالذكرى نفعت او لم تنفع فلماذا اشترط المنفعة هنا انشاء الرسول مأمور بالتذكرة للناس ومأمور بالدعوة سواء قبلها الناس او لم يقبلها طب لماذا اشترط الله عز وجل المنفعة هنا ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم استفرغ جهده في تذكرة الناس فكانوا مع كثرة دعوته صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا إيه إلا طغيانا وعتوة يقابلوا دعوة رسول الله وإصرار سيدنا رسول الله على هدايتهم كانوا يقابلوا ذلك بالعتو والطغيان فكان هذا الأمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى لرسوله فذكر إن الذكرى فهذا إثبات للحجة عليهم بتكرار التذكرة لهؤلاء وقال الله له ليس عليك هداهم وقال الله لنبيه فقل سلام ولست عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف إيه من يخاف وعيد لهذا الأمر اشترط الله عز وجل المنفعة هنا للإيه بهذا القول إن نعم لا يعني دائما لا دائما أنا أنا أنا لكل حرف من الحروف يكون له معنى في الجملة التي وضع فيه. فزياده المعنى زيادة المبنى دائما تدل على زيادة المعنى. فكلمة إذا دائما تأتي للشرط للشرط. أما كلمة إن هنا فإنما تفيد الإيه تفيد التوكيد وهي في موقعها أنسب من إيه من إيدا تمام الممكن ربما يكون فشل ولذلك يعني حتى في الرأي الآخر عندما قالوا لماذا اشترط الله سبحانه وتعالى للذكر بالمنفعة هنا قال بيان لحال هؤلاء من الاستهزاء والسخرية منهم لأنه معلوم أنهم لن يقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها هي التي تناسب حال هؤلاء تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى إبا بيان أو شرع الله عز وجل في بيان أنواع الناس اتجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكره وتذكرته إياهم فمن الذي سيقبل دعوة رسول الله؟ من يخشى، من يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل لما بعد الموت الذي يعد نفسه للعقاب، الذي يعد نفسه للحساب، الذي يعد نفسه للثواب، فهذا الذي سوف يقبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجنبها أن يبتعد عنها الأشقى من هو الشقي هو الكافر والعياذ بالله الشقي هو الكافر هو الذي يبتعد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصل النار الكبرى انظروا إلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النار حتى وصفها الله بأنها الكبرى فقد قيل أن النار الصغرى هي نار الدنيا والنار الكبرى هي نار الآخرة وقيل أن المقصود بالنار الكبرى هي النار السفلى فأنتم تعلمون أن الجنة درجات أفضلها عند الله أعلاها وأن النار دركات إن المنافقين في الدرك كالأسفلي من النار وأسواؤها والعياز بالله أسفلها. فمعنى النار الكبرى أي النار السفلى وعدهم الله وتوعدهم بها في الآخرة. ولذلك حتى في التعبير بلفظ يصله أهدي صرخة فيلم ضارة يدل على ليه سمرار سمرارية جناحيا والناحية الأخرى. ان الانسان دخل او وجب عليه هذا الامر بسبب ايه اختياره هو لنفسه هذه واحدة والعرب كانوا يسمون الشيء المصلي الشيء المصلي عندهم ايه كانوا اذا فحروا خندقا صغيرا في الارض وجمعوا فيه الجمر من النار ثم جاءوا بالشاة المسلوخة ووضعوها في وسط هذا الجمر ثم ردموا عليها بالجمر والتراب فإذا شويت سموها مصليا فانظروا كيف توعد الله عز وجل هؤلاء بقوله الذي يصل النار الكبرى سيكون جزاؤه وعقابه في الآخرة أنه يكون مصليا في نار جهنم والعياذ بالله ولذلك وصفها الله بناء ليه الكبرى ليه نار ليه السفلى والعياذ بالله ثم بين حاله في هذه النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا هو من الاحياء حتى ينتفع بحياته ولا هو من الأموات حتى يستريح بالموت. لهو من الاحياء ولا هو من الأموات. ودي زيادة في التنكيل والتعذيب الذي استحقه بسبب ما أسلف وما قدمت يده في الدنيا من اعتراضه لدعوة الحق وبسبب تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى بيان آخر من الله عز وجل للفئة السعيدة التي كتب الله عز وجل لها السعادة في الآخرة بسبب ما قدمت أيديهم في الدنيا شو قد ولذلك جاء بكلمة قدية أتعلمون ما الذي أفادته هذه الكلمة أو هذا الحرف التأكيد والتحقيق قد أفلح من تذكر يعني كلمة قد هذه قد تأتي والمراد منها التحقيق زي ايه قد أفلح المؤمنون قد أفلح من تذكر وقد تأتي ويراد منها التقليد زي ايه قد تسبق العرجاء قد ممكن احتمال انها تسبق وقد تأتي ويكون المقصود منها التوقع زي ايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث مع هذه المرأة كان يتوقع أن الحل سوف يأتي من السماء ليه ما كانش عنده ده كان أمر غريب ليس له سابقة قبل ذلك وكان يقول لها ما عندي شيء حتى ايه اجيبه وهي ايضا كانت تتوقع ان الله عز وجل يسمع شكواها وان الامر سوف ينزل من السماء وقد حدث لما قد تفيد التحقيق وتفيد التوقع وتفيد الايه التقليل قد افلح من تزكى افلح يعني فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد, إيه؟ فقد فاز فهذا هو الفوز العظيم عندما ينجو الإنسان بنفسه من عذاب الله ويدخل في جنته التي وعد الله عز وجل بها عباده المتقين. وكلمة تزكى هذه لها معان متعددة تزكى أي تطهر من الشرك والكفر او تزكى تطهر بالوضوء او تزكى من النماء وهي الزكاة اخرج الزكاة او تزكى اي اكثر من التقوى لله سبحانه وتعالى شوف معنا كم معنى في كلمة تزكى دي يكون المقصود بها تطهر من الشرك والمعاصي والكفر والعياذ بالله أو تطهر بالوضوء للصلاة أو أخرج الزكاة أو أكثر من تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعت وذكر, وذكر اسم ربه فصلى كلمة ذكر ديت قيل أن المقصود بها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان وفي القلب وقيل أن المقصود بها تكبيرة الإحرام في الصلاة وقيل أن المراد بصلى الصلوات الخمس وقيل المراد بها الصلاة العيد. شوف معنا معاني متعديدة ازاي في ايه في الأدية لأن بعض العلماء ذهب إلى أن المراد بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني أخرج صدقة الفطر وأدى صلاة العيد. فإيه رأيكم في المعنى ذي؟ مقبول؟ مأخوذ بالكم إحنا من يعني نعرفت القرآن المكي والمدني. ببين لنا بعض المعاني وبنستفيدوا منه وبنعرف وإحنا قلنا أن جمهور العلماء قال أن هذه الصورة صورة مكية. طيب صلاة العيدية وزكاة الفطر كانت ايه في السنة الثانية من الهجر صح كده كانت في المدينة طيب ازاي كيف نوفق بين, هذا بين, بين هذه العقوال قالوا ان هذا القول قول من ايه طعيب لان الصورة صورة مكية لان الذي قال انها صورة مدنية رجل واحد او عالم واحد يسمى ابن الفرس قال انها صورة مدنية ولكن جمهور العلماء أنها صورة مكية كان من ضمن الآراء التي أوردها المفسرون في هذه الآية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بيان هو الشيء الذي يقدم عليه الإنسان مع أن فيه مضرة له يعني الإنسان يترك بطبعه أنه يترك الشيء الذي يعود عليه بالنفع وهي طاعة الله سبحانه وتعالى وينشغل بالأمور التي لا تعود عليه بالنفع في الآخرة اللي يجمع الأموال والكلام في أعراض الناس وكل شيء يلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا تفضلون وتقدمون متاع الدنيا وما اجتملت عليه هذه الدنيا من امور تلهيك عن طاعته والاخرة خير وابقى كما قال الله وان الآخرة ايه لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياة الحقيقية هي الحياة الحقيقية نعم هي الحياة الحقيقية التي يستفيد منها الإنسان ولذلك حتى في الحديث أنه إذا قضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل الله عز وجل يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا, إيه فلا موت فالحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية وهي الحياة الباقية التي يجب أن يعمل الإنسان في دنياه لينالها في الآخرة ولذلك وصفها الله بقوله والآخرة خير وإيه وأبقى وصفها الله بالخيرية وهي المنفعة وبالبقاء لأنها لا تزول أما الدنيا فعلى النقيض بالنسبة للآخرة فهي سيئة وهي إيه؟ فانية فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة مسق الكافر منها شربة, إيه؟ شربة ما إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى طب الإشارة هنا إلى أي شيء إلى ما سبق من أول قوله تعالى قد أفلح من تزكى وقيل من بداية الصورة إلى إيه؟ إلى نهايتها. فإن هذه الآيات وما فض فإن هذه الآيات ومجتملت عليه من معان سامية فهي بعينها موجودة في صحف إبراهيم وإيه؟ وموسى عليهما السلام. ونبدأ بعد ذلك في تفسير صورة الغاشية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الكتب التي نزلت فقال صلى الله عليه وسلم 140 أو 150 كتاب وعد منها حتى وصل صحف إبراهيم عليه السلام عشر صحف وصحف موسى والتوراة له صحف ثم التوراة والإنجيل كما معروف والزبور والفرقاء هل أتاك حديث الغاشية وسورة الغاشية هذه سورة مكية وعدد آيتها ست وعشرون آية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الجمعة مع سورتها ما سب سورة الغاشية دي سورة ايه مكي. عدد آياتها كام 26 طب ما مناسبتها لما قبلها إلي المناسبة بين الصورة الغشية والصورة التي قبلها تمام تمام تركيز تفصيل شو. الصورة السابقة تكلمت عن الجنة والنار وتكلمت عن المؤمن والكافر ولكن على سبيل الإجمال وهنا في هذه الصورة الكريمة شاع الله سبحانه وتعالى في تفصيلها وشرحها وبسطها هذه قضايا ذكرت في الصورة الماضية مجملة وهنا يشرحها الله عز وجل ويفصلها ويبيني حقيقة هذه الأمور وهذه طبيعة القرآن فما أجمل في مكان يفصل ويشرح في مكان آخر وما أبهم في مكان يوضح في مكان آخر إرادة الله عز وجل وحكمته في هذا الكتاب افتتحها الله عز وجل بقوله هل أتاك حديث الغشية؟ فهل كلمة هل هذه استفهام على حقيقته ام هو حرف بمعنى حرف آخر؟ قيل هل بمعنى قد آه قيل ان هل بمعنى قد ويكون المعنى قد جاءك يا محمد حديث الغشية هذا معنى وقيل ان المراد بهل هنا الاستفهام اريد به التعجب والتشويق ولفت الأنظار لتشتاق النفس وتتشوخ النفس إلى سماع قصة هذه الغاشية والأمور التي تحدث بها ولكن ما المقصود بالغاشية هنا يوم القيامة لماذا لأنها تغشى الناس بشدتها وما عليه من أهوال وقيل أن المقصود بها النار ولكن أيهما أرجح أن المقصود بها إيه؟ يوم القيامة ولذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امره وهي تقرأ هذه السورة الكريمة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه المرأة نعم نعم قد جاءني يعني عندما سمع هل اتاك حديث الغشية قال صلى الله عليه وسلم نعم قد جاءني عن طريق الوحي عن طريق امين الوحي جبريل عليه السلام وجوب يومئذ خاشعة وجوب يعني اول ما بدأ الله عز وجل بدأ في بيان حال العصاء والكفار والمذنبين والعياد بالله في هذا الموقف اليوم القيامة فقال وجوه يومئذ اذن ايه خشعة يعني ذليلة والعياذ بالله وجوه زليلة عليها غبر لماذا لأنهم علموا سوء المنقلب وسوء المآل الذي سيه سيغضون إليه والعياذ بالله لأنهم يعلمون ماذا قدموا في دنياهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أي أمدا بعيدا ثم هذا لهذا اليوم له خصوصيات سبحان الله عندما قال الله يوم ترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فكل المذنبين وكل العصاة وكل الكفار وكل الفساق ولياذ بالله في هذا اليوم تكون وجوههم ذليلة سوداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم فايه ففي رحمة الله وفي والذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم إيه فرون يعني يوم الثياني طبعا سبعاً آياب بتوصف كور وقرام نعم في آياب متكلمة مع العساب وإياس وحالك نحن مريم نتكلم على ذلك في آياب في آياب متكلمة يعني عندما قال الله إذا الشمس كورت تمام فهذه أمور عظيمة تسبق الموقف سابقة للموقف يحدث كذا وتبدل الأرض وتتساقط النجوم ويحدث كذا وكذا وكذا كلها من الأمور العظيمة الجسام هذه الأمور كمقدمة إن دلت فإنما تدل عليه على شدة هذا اليوم وما سيقع فيه ثم يأتي اليوم ويجمع الله عز وجل فيه الخلائق وتدن الشمس حتى تكون فوق الرؤوس والناس بعض الناس يلجم به بالعرب ويتمنى الناس الانصراف والعياذ بالله ولو الى النار من شدة, من شدة هذا اليوم فاليوم مسبوق ببعض الامور بعض الاشياء التي لم يعتاد عليها الإنسان لتكون مقدمة وإشارة إلى ما سيحدث في هذا اليوم من الشدائد يعني سبحانه وعندما قال الله في يوم كان مخداره 20 ألف سنة مما تعدون فقصر اليوم أو طوله يعني ليس مقياسا أولا ولكن هو بحسب عمل الانسان كالمرور على الصراط مثلا من الناس من يمر عليه كالبرخ الخاطف ومنهم من يمر عليه كالراكب ومنهم من يمشي عليه مشيا عاديا ومنهم من يمر عليه حبوى ومنهم من يعني يمر عليه على وجهه مكبا على وجهه فكل انسان حسب ايه حسب عمل فاليوم هذا لا يصدر الإنسان أن يقدره بأنه كذا وكذا ولكن كل حسب عمله قد يمر على الإنسان كيوم عادي لعمله ك... كساعة من ساعات النهار كألف سنة كخمسين ألف سنة كل الإنسان حسب عمله فال ف... فالإنسان العاصي أو الكافر والعياذ بالله يكون يوم آلاف يقدر بآلاف السنين ليه لما فيه من شدة ومن اهوال وقد ضربنا مثلا في محاضرات سابقة ان الانسان اذا كان مثلا بالليل مريضا شك من درسه او من اي شيء في اعضائه فمن منتصف الليل الى طلوع الشمس يقدر عنده بسنين لشدة ما لاقاه من الم ومن تعب اما الانسان الذي ينام ويتنعم في النوم فهل يشعر به ما يمر عليه وعندما يستيقظ من نومه يقول اين انا امر الليل بهذه السرعة فكذلك يوم القيامة بالنسبة لعمل كل انسان العاصي مثله مثل المريض الذي استطول الليل والإنسان المؤمن مثل الصحيح الذي سارق الليل بطوله في النوم ومر عليه كدقائق معدودة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة لشدة ما تلقاه في نار جهنم والعياذ بالله من تعب ومن مشقة أتعلمون أن الأغلال تكون فيه في في أعناقهم والسلاسل يسحبون فهم يتحركون في نار جهنم ويعذبون فيها والأغلال مكبلين بها في أعناقهم والسلاسل أيضا في أقدامهم وفي أيديهم يجرونها وهذا غاية الإهانة والعذاب الذي يلقونه في, في نار جهنم ولياذ بالله لذلك وصفهم الله بقوله عاملة ناصبة من شدة ما يتلقونه من عذاب والعياذ بالله ومن إهانة في, إيه؟ في هذا اليوم تصل نارا حاميا هذه الوجوه وهذه الأشخاص بعينها فإنهم يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله وهذه النار وصفها الله بقول إيه؟ بأنها نار حامية أي شديدة ولذلك شوف بعض الواصفين من وصفوا نار جهنم والعياذ بالله قالوا أنها أوقد عليها ألف سنة حتى حمر وألف سنة أخرى حتى بيض وألف سنة ثالثة حتى سودت والعياذ بالله وحتى في التعبير قال تصل نارا حامية وانتم تعلمون ايضا كما قلنا ان الشيء المصلي عند العرب وما وضعوه في الجمر وردموا عليه بالتراب شدة في ليه شده تسقى من عين آنية ثم شرع في بيان ما يأكلون وما يشربون في جهنم والعياذ بالله ان مشربهم من ايه من عين آنية يعني شديدة الحرارة هو بالله وهو الحميم تعلمون حميما وغساقا اتعلمون ان الحميم هو ليه والماء شديد الحرارة والغساق اللي هو عصارة اهل النار والعياذ بالله فهنا قال الله عز وجل في بيان ما يشربون تسقى من عين انية اي شديدة الحرارة ليس لهم طعام الا من ضرية أهو بيان للمطعوب أتدرون ما هو الضريع؟ قالوا الضريع هو الشوك وهو نوع من الشوك تأكله الإبل وهو رطب فإذا ما أصبح يابسا أصبح ساما فهذا نوع لا تأكله الإبل وهو يابس ولا ينفع أن يكون مطروما للحيوان جعله الله عز وجل طعاما لهم يوم القيامة ثم سلب الله سبحانه وتعالى من هذا المطروم او هذا الطعام شيئين اقولهم انه لا يسمن ولا يغني من جور لا بشبع ولا بسمن سلب الله عز وجل عنه صفة ايه الطعام انما الغرض منه ايه تعذيب وإذلال هؤلاء فالشراب من حميم والطعام من ضريع طيب هناك آيات أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صنوف من, من الطعام زيه زي كقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع وقوله ولا طعام إلا من رسليه فهل هناك تعارض بين مثل هذه الآيات ليس هناك تعرض ليه لأن العذاب ألوان والمعذبون طبقات فهناك نوع يأكل من الغسلين وهناك نوع يأكل من الضريع وهناك نوع يأكل من الغساق فالله سبحانه وتعالى نوع العذاب لأن المعذبون طبقات منهم من يأكل من هذا ومنهم من يستحق هذا ومنهم من يستحق أن يكون في الدرك الأسفل ومنهم من يكون فيه في مكانة أهون فليس هناك تعارض بين, بين الآيات الكريمة وجوه يومئذ ناعمة ثم شرع الله عز وجل في بيان له الفئة السعيدة من كانوا طائعين لله عز وجل في الدنيا لذلك وصف بأن وجوههم إيه؟ ناعمة يعني هذه الوجوه ظهر عليها رضا الله سبحانه وتعالى فهي مستبشرة ضاحكة لماذا؟ لأنهم رأوا ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الإيه؟ من النعيم الدائم المقيم بسبب ما أسلفوا في إيه كلوا واشربوا هليئا إيه بما أسلفتم في الأيام الإيه الخالية ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم لسعيها راضية يبا لما رأت ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم ارتضوا, ارتضوا, ايه؟ ارتضوا هذه الأعمال التي قدموها في دنياهم في جنة عالية المكان والمقدار عالية في المكان والمقدار لا تسمع فيها لاغية هذه الجنة لا تسمع فيها لغة، هو الكلام والثرثرة التي لا تعود على الإنسان به بنفع. فإن أهل الجنة حديثهم يكون حمدا لله سبحانه وتعالى وتنزيها وتعظيما لله. فش حد بيتكلم في عرض حد، ما حدش فض الحد، إنما كلامهم إنما يكون حمدا لله عز وجل وتنزيها له. بسبب إيه؟ ما هم فيه من النعيم لذلك كما ورد في الحديث الشريف أن أهل الجنة لا يندمون على شيء من الدنيا وإيه وحطامها إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا دون أن يذكروا الله عز وجل فيه يبقى ما فيهش له فيهش كلام خارج عن ذكر الله وعن حمد الله سبحانه وتعالى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فالجنة فيها عيون كثيرة وتنبسق منها أنهار كثيرة أيضا وكما ذكر الله عز وجل أن من الأنهار أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خم جميعها لذة للإيه للشاربين فيها سرر مرفوعة هذه سرر مرفوعة في المكانة ومرفوعة في المقدار وأكواب موضوعة هذه الأكواب موضوعة على حافة العيون التي يشرب منها المؤمنون ونمارق مصفوفة أي جعلها الله عز وجل مصطفى بطريقة يشتاق الإنسان إلى النظر إليها فهم في مكان مرتفع في الجنة يتنعمون بهذه الأشياء التي أعدها الله عز وجل لهم ويتنعمون أيضا بالنظر إلى هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل في سورة كريمة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوثة ايه معنى زرابي مبسوثة يعني مبسوطة في عرض ومكان فاخر وهو نوع من انواع الاكواب الفاخرة التي اعدها الله سبحانه وتعالى لاهل الجنة والمقصود بالنمارق اللي هي الوسائد ونمارق مصفوفة وزرابي مفثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق طبعا ده خطاب لإيه خطاب لمن خطاب للكفار الذين يعترضون يعني هم يقولون في أنفسهم أو للمؤمنين هذه الأسرة المتفعة كيف تستطيعون أن تصلوا إليها وتنزلون مرة ثانية وتتحرفون وهكذا هكذا يقولون يشككون في, إيه؟ في قدرة الله عز وجل فاراد الله سبحانه وتعالى ان يضرب لهم مثلا من واقع حياتهم ومعروف ان العربي او الاعربي اكثر شيء كان يرتبط به او تقع عليه بصره او يقع عليه بصره والابن تمام فالله عز وجل يقول لهم انظروا الى الإبل في ارتفاعها وكيف تصل الى الارض ويحمل الانسان عليها اثقاله ثم تنهض واقفة بعد ذلك فالذي خلق هذه الابل اليس سبحانه وتعالى بقادر ان يخلق اسرة مرتفعة ويمكن لاهل الجنة ان يصلوا اليها جالسين عليها متنعمين بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة طيب ممكن للإنسان أن يقول قولا في أن الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت كيف أقحم الإبل مع الجبال ومع السماء ومع الأرض اهواجه المناسبة بينهم. قيل ان الاعرابي عندما كان يقف وينظر الله تعالى, الله. تعالى الابل مع السماء والارض والجبال لان الاعرابي كان من جملة ما يقع بصره عليه عندما ينظر إلى الجبال أو إلى الأرض أو إلى السماء من جملة هذه الأشياء التي يقع بصره عليها الإيه؟ الإبل فذكرها الله سبحانه وتعالى من جملة ما ذكر من الأشياء التي تدل عليه على كمال قدرته سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت فهي السماء رفعها الله عز وجل بغير إيه غير عمد ترونها وهذا إن دل فإنما يدل على قدرة الله عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الجبال مع ارتفاعها ورغم ذلك جعلها من, من الأشياء التي تكون سببا من أسباب عدم ميلان للأرض لأن الله عندما خلق الأرض وخلق عليها الجبال حتى لا تميد أي لا تتحرك وفيها ما فيها من المنافع بالنسبة للإنسان فهو ينتفع بما عليه من نبات ومن أعشاب ومن غيرها ومن حيوان ومن غيرها فهي أمور أو الجبال اشتملت على أمور ينتفع بها الإنسان في حياته وإلى الأرض كيف سطحت سطحها الله سبحانه وتعالى وجعلها مستوية حتى يستطيع الإنسان أن يعيش فيها لأنها لو كانت وعرة ما استطاع الإنسان أن يعيش فيها وهذا أيضا من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا فذكر إنما أنت مذكر بعدما ساق الله عز وجل هذه الأمور التي تدل على كمال قدرته وعلى مدى نعمه التي أنعم الله بها على الإنسان خاطب رسوله وقال فذكر. إنما أنت مذكر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته, مهمته في دعوة الناس لا في هدايته ما على الرسول إلا ليه ما على الرسول إلا البلاء إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم إيه؟ حسرات فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزنه عدم قبول هؤلاء الحق فالله سبحانه وتعالى يبين له أن ما على الرسول إلا البلاء ما عليك إلا دعوتهم فإن استجابوا فبها ونعمل وإن لم يستجيبوا فإن عاقبة هذه الأمور إنما إيه عاقبتهم النار وهم الذين سوف يتحملون هذه الأشياء أما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تنتهي عند إيه البلاء ما على الرسول إلا البلاء لست عليهم بمسيطر يعني أنت لست بمتسلط على هؤلاء ولا كفيل بهم فإن مهمتك من الله عز وجل أنك تبلغهم ما أمرك الله عز وجل بتبليغه إلا من تولى وكفر اللي هو بلغ بقى العناد والطغيان به بأنه جاهر بالكفر والمعصية فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمره فماذا يفعل به فيعذبه المولى سبحانه وتعالى فيعذبه العذاب الاكبر وصف الله عز وجل العذاب الذي سيلحق به بانه عذاب ايه اكبر شديد وذلك بسبب ما قدمت ايه ما قدمت يداه في الدنيا ان الينا ايابهم اي مرجعهم ومصيرهم ثم ان علينا حسابهم فنحن كفيلين بهم فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه هذا والله